ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما بِيُنَّك أرسلَكَ أرسلَكَ شاهِدًا ومبشِرًا ونذيرًا وداعياً إلى اللهِ بإذنِهِ وسرَّاجًا